حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عننا وشهروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حت يا لجل جمل في سم من خياط وكذالك نجز المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش وكذالك نجز الظالمين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 تحتهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أم هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا في سماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولعبوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسأهم كما نسوا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلّْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً فَصَلّْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى ورحمة لِقَوْمٍ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 فهل لنا من شفاع؟ فيشفعون لنا. فهل لنا من شفاع؟ فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا. فسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون.